ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنك تجعل الحزن ما إن شئت سهلا اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك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 إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم صلى على محمد اللهم صلى على محمد اللهم صلى على, على محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا شدّته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا اهلكته ولا عدوا إلا اهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما غالما إلى أهله ردته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسترتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم صل على محمد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير في كل ميت في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه اثار موتانا يا نفس توبي فان الموت فان الموت قد حان وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا سبحان الله العظيم وحمده أخي او قال صاحي هذه القبور تملأ الرحبة من عهد عادي قف في الوطأ فما أرى أديم هذا الأرض إلا من هذه الأجساد رب لحد مار لحد مرارا ضاحكا من تزاحم الأرض دادي أخونا علي رحمه الله علي يتوفي الان ويدفن الان كم جهه جيده قاتله هنا في المكان جنب جنب المكان عبد الهادي هنا عليه رحمه الله من خيار الناس اللي عرفناهم نسال الله ان يتغمده برحمته و يتقبله بالقبول الحسن وان يتلقه وهو يضحك عليه وهو يضحك اليه اللهم تلقه وانت تضحك اليه اللهم تلقه وانت تضحك اليه وتقبله بالقبول الحسن وانزله منزل مباركا وسع مدخله وأكرم نوزله، انس وحشته وارحم غربته وسع له قبره واصلح له فيه اللهم وسع له قبره ونور له قبره واصلح له فيه اللهم نور له قبره واصلح له فيه واجعله روضه من رياض الجنه اللهم الحقنا بهم في الصالحين يا رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر له وارحم وإن لله وإنا اليه راجعون سبحان الحي الذي لا يموت في سوره هود قول الله عز وجل قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالا فاتنا بما سعدنا ان كنت من الصادقين هذه الايه جاءت بعدما فند شبهاتهم ورد عليهم ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين كلمنا طبعا عن كلامنا عن الدرس الفاس ودركان رد سيدنا نوح على نبينا عليه السلام على قومه أنه نفى أن يدعي أن يكون عنده من خزائن الله شيء من خزائن رزق الله شيء ونفى أن يكون عنده شيء من علم الغيب ونفى ان يقول مجاريه لهم في او مجاراة لهم في دعائهم أنه ملك لأنهم يدعون أنه البشر لا يصلحون أن يكون رسلا ولي كل مجتمع كما نعلم وأيضا نفى أن يجاريهم في قولهم عن الضعفاء الذين آمنوا به أنهم لن يؤتوا خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لا يؤتيهم الله خيرا تزدري أعينكم لهم الجماعة الفقراء الذين آمنوا به ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرى ذلنا باديا الرأي يعني انا على يقين أنهم سيؤجرهم الله سبحانه وتعالى على إيمانهم وسيرزقهم في الدنيا عزا ونصرا وسعادة وسيادة وفي الآخرة الحسنى وزياد وإذا كنتم تدعون أنهم أرازل وأنهم آمنوا لمجرد أن سمعوا بهذه الفكرة ولم يدرسوا ما خلفها ولم يتفكروا فيما قد يكون وراء قصد نبيهم ادعاءكم هذا باطل فالله أعلم بما في أنفسي وهو يعلم هذا أنه لا يقول هذا ولا يرضى هذا ولا يدعيك هذا ولا كذا ولا كذا وإلا لو أنه فعلها واحدة من هذه او فعل هذه الأشياء إني اذا لمن الظالمين لأن الذي يدعي علم الغيب ظالم والذي يدعي أنه يملك شيء من خزائن رحمة الله ظالم مجرم تعدي فاجر كاذب والذي يدعي أنه ملك او يخاطبه الملائكة من غير الأنبياء والمرسلين كما يحدث لبعض الناس يدعي العلم احيانا بالغيب واشار لهذا بعض المفسرين وقال اذا كان هذا نبي والانبياء جميعا ينفون علمهم بالغيب كما, كما يعني اعلن ذلك كما اعلن ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل أقول لكم عندي خزائن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يدعي أحد الغيب لكن صاحب المنار قال لك هناك من يدعي من علماء المسلمين او يدعون أنهم أولياء أو, أو قديسون يدعون أنهم يعلمون شيئا من الغيب أين هؤلاء من أنبياء الله على المغفلين الذين يصدقون أن هناك من يعلم من الغيب شيئا أن يتوبوا إلى الله لأن الإنسان اللي بيلجا إلى الدجل والكلام الفارغ والكهانة ويزعم أنه يعلم شيئا من الغيب ومن يلجأ إليه ويعتقد أنه يعلم شيئا من الغيب فهذا منافل لعقيدة الإسلام مناقب بنص القرآن ولم جاء به هدينا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك هو ظالم إني اذا لمنا الظالمين والظالمون لهم عقوبة شديده عند ربهم وانا لا اقبل ان اكون من الظالمين هذا يفهم من سياق الحديث ان سيدنا نوح عليه السلام يقول انا لا ارضى ان اكون ظالما وبالتالي لا ادعي شيئا مما تثيرونه من الشبهات او تعتقدونه من الاوهام بك بهذا يعني يكاد يكا نوح يكون عليه السلام أنهى الحوار معهم بكل ما يقنع العقل يعني لم يبقى بعد ذلك حجة او دليل يظهره نوح فاكتفى بهذا ولذلك هم نفسهم لما تمت حجته ودحض جميع شبهاتهم يعني رد عليه في جميع ما أثاروه من الشبهات في الآيات السابقة قالوا قول المعترف أنهم يعني لا يجدون ما يردون به على سيدنا نوح فقالوا يا نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما سعدنا إن كنت من الصادقين الجدال معروف نوع من الحوار أو المفاوضة بقصد افهام الخص بقصد إفحام الخصم اللي بتكلم يعني ليس بقصد الوصول إلى الحق هذا الأساس في كلمة الجدال يعني إذا كان بهدف الوصول إلى الحق فهو جدال محمود وتلك بباعة الانبياء كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن يعني حاورهم بالدليل والحجه بما يقنعهم بما جئت به يا محمد الأنبياء جميعا يجادلون بالحجه والبرهان فإذا كان الحوار بقصد إيصال الخصم أو الطرف الآخر لمعرفة حقيقة يبقى محمود ومطلوب اما اذا كان بقصد احامي الخصم انتصارا للنفس فهذا مذموم انتصارا للنفس بمعنى ان الاثنين يتحاوروا مع بعض هو بيقول كلام وانا بقول كلام وله راي وانا لي راي انا دافع عن رأيه هو دافع عن رايه مش عاوز مش, مش مقصود لا انا لازم اجل انا اللي بجد رايي صح ورايي صواب وانا اللي اغلب عشان الناس اللي قاعده تشهد ان انا غلبت بالحجه او تعصبا لرأيه وأنا عارف ان رايي هذا ليس هو الراجح لكن انا متعصب ليه متعصب ليه لاني ورثته عن ابائي وامهاتي او اجدادي او لاني انتمي لفئه معينه او فريق معين يتبنى هذه الفكرة فانا ادافع عنها لمجرد ان انا منتمي وانا المتحدث الرسمي اذا كان بقصد مجرد افحام القصد دفاعا عن راي انا اتعصب له مجرد التعصب وليس هو الراجح بعين الحق وبعين الله وبعين الشريعة هذا جدل مزموم مؤترفين بمزمومين والعاجب بالله لأن كل واحد يدفع عن إيه؟ عن وجهة نظره عشان هو اللي يغلب بس أما من كان له دليله وحجته وبرهانه من شرائع السماء أو من كتاب, اللي... من كتاب الله أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عنه فهذا بقصد الوصول الى الحق ومع هذا ومع هذا نهينا ان نتمادى في الجدل حتى ولو كنا نقصد الحق من ترك المراء وهو محق بني له بيت في اعلى الجن ومن ترك المراء وهو مبطل له قصر في ربض الجنه وقال في وسط الجن لان حتى لو ترك الجدال وكان محق له اجر لأن الجدل يترتب عليه خصومه تعصب والعصبيه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم التعصب للراي التعصب للعيله التعصب للقبيله التعصب للمبدا التعصب مش عارف ليه للجماعه للمذهب التعصب الشديد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعصب للقبائل والعائلات بالذات دروها او دعوها فانها منتنه انها منتنه ولما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن العصبيه قال أن تنصر قومك على باطل ولو عشان على باق تنصر قومك على باطل جمعنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام يعني مناصره الراي الباقي بمجرد اننا يعني قرايب يعني منتميل لشيء معين لكن الجدل الذي قصد الوصول الى الحق هو المحمود وقالوا ان الجدل ياتي من من فتل الجدل يعني يجدل الحبل يعني بيفتري الايه الحبل يجيب طرف من الليف او التتان وطرفتان ثاني على بعض لما يلفهم على بعض اسمه ايه جدل وسمي الحبل يسمى جديل او الضفيره لما تتضفر يسموها ايه الجديله او الجدائل الجديلة هي الضفيره الجدائل هي الضفائر تضفر لان بتبقى ايه مجموعه من الشعر وتتلف حوالين بعض تبقى ايه تكون ضفيره فهو الجدل معناها انك تشد طرفا على طرف وتبرمه وتلفه بعضه على بعض فيفتل, فيفتل. كما يفتل الحبل وسمى الجديل الحبل المفتول وكذلك يقال بناء مجدول يعني محكم محكم او هذا الصخر المحكم البنيه يقال صخر اجدل صخر يعني محكم البنيه معناها قوي ايه في بناء فكان المتجادلين يفتل كل واحد رايه على رأي اخيه يعني يقولوا يلف يلف عليه بالراي ايش قدر ايه يضعف رايه وقيل ايضا الجداله هي في الأرض فيقال جدله اي صرعه فالقاه على الأرض الجدال الجدال بمعنى الصراع وإسقاط الإنسان من يصارعه على الجداله أي الأرض اللهم صل على محمد وإذا اشتدت المجادلة يقال اشتدت خصومته جادله مجادلة إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب هذا أصله ثم استعمل في الدفاع عن الحق بالدليل والبرهان وردت أحاديث تنهى كثير عن الجدل منها لقلناه ذر المراء لقله خيره ذر المراء فإن المؤمن لا يماري ذر المراء فإن الممارية قد تمت خسارته الله صل على محمد وفي اول حديث مهلا الأمة محمد مهلا الأمة محمد ذر المراء لما شاف جماعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتجادلون وقال مهلا الأمة محمد ذر المراء لقلة خيره ذر المراء فإن المؤمن لا يماري ذر المراء فإن الممارية قد تمت خسارته ذر المراء فأنا ضامن لمن ترك المراء وهو محق بقصر في على الجنة ومن ترك المراء وهو مقصر في, في ربض الجنة وقال في راسقل الجنة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحديث حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام روح أحمد الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل إلا اوتوا الجدل ان شفت الجدل ظهر في مجتمع أعرف أنهم فراحين في الضياع ما ظل قوم بعد هدى أوتوه يبدو الناس ما شف امان الله فويس يوم مرزقوا الجدل فأي موضوع يجب بدأ لإيه؟ الخصومة الشقاق الفرقة الاختلاف الضعف الاختلال الاحتلال فالاختلال ثم آخر حاجه إيه؟ الاحتلال وهم لذلك يثيروا الأعداء يثيروا القضايا اللي تشغل بال الناس تشغل بس تفكر فيها وتتكلم فيها شمال ويمين وبعدين تتفرق يضعف يتفرق تسد يبقى يحتل نسال الله السلامة والعفو والعافية قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا اي خاصمتنا وحاججتنا فاكثرت جدالنا واستقصيت بلغت المدى والحد في الجدل فلم تدع لنا حجة إلا تضحدها يعني هذا صح هذا الرأي بيقول إنهم أفلسوا في الحجة مش لقين حاجة يحوروا بها مين نوح خلاص احنا ما يعني يعني زهقنا من الكلام نقول يعني احنا بنفهم من الـ من الايه المفهوم العام يعني كما فهم من ايه ايه سوره يونس واتلو عليهم النبي نوح قال إذ قال لقومه يا قومي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت يعني زهقتوا مني مش مش تسمعوني ثاني خلاص مليتوا الحديث فانا خلاص اترككم أتوكل على ربي وربنا الصرف معكم يفعل فيكم ما يشاء هم هنا طلبوا بغض قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما يعني ملوا الجدل ولا يجدون طريقه يحاولون بيها فيعني هات العذاب اللي انت ايه اللي بتقول عليه لياتي العذاب الذي انذرتنا به وحذرتنا منه حتى مللنا وسئمنا ولم يبق عندنا شيء نقوله يدل عليه قوله في سورة نوح أيضا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا, واستكبروا استكبروا قبل الله يسمعوا ولا يشوفوا ولا يستطيعين يشوف كلام من النبي خالص ولا بالله الله ولا يازب الله على قسوة القلب والعناد والإصرار على الكفر وأيضا في سورة يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكير بآية الله وذكرة هذه الآية فأتنا بما تعيدون أي بالعذاب الذي أنذرت به في هذه الدنيا والذي تدعي أنك تخاف علينا أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم عذاب يوم اليم يعني في كل مرة في الموعظة أخاف عليكم يا قوم مني أخاف عليكم لا يعني تخاف علينا ما تخافش يعني هذه اللي تقول عليه احنا عزوين نتعذب هم عاوزين نتعذب والعياذ بالله والعياذ بالله اني أخاف عليكم عذاب يوم أليم او ما ذكر مثلها مما تقدم في آيات القرآن على لسان نوحي أيضا ان كنت من الصادقين يعني الاخر لحظة برضك يتعجلون العذاب ويتهمونه بالكذب وطبعا كل اللي يستعجل العذاب كما ذكر في أول سورة فود وفي غيرها استعجال العذاب من الكفار معناها مش مصدقين يعني فينزل لأن لو كان في يقين من العذاب قريب وأن الله قادر على أن ينزل بهم ما ينزل لو كانوا واثقين في هذا ما كانش يقولوها ابدا سبحان الله لما شوف ال هود مهود رب يبعث الريح العاصف اللي هتدمرهم فلما راوه عرضا فلما راوه ريحه ولو هي بيصفرن عاربا فلما راوه عاربا مستقبلة فلما راوه عارضا مستقبلة أودياتهم قال قالوا هذا عرض مطر دي عشان الزرع شفتوا كده هو ده مطر عادي مطر هينزل و هنزرع و بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه أصبح لا يرى إلا مساكنه هكذا يفعل الكفار و في كل جيل و في كل زمن لا يكادون يصدقون ما يأتيهم على لسان الرسل فنسال الله السلامه و العفو العافية نعوذ بالله من قسوة القلوب نعوذ بالله من من قسوة القلوب كنت صادقا في دعواك أن الله يعاقبون على عصيانه في الدنيا قبل الاخره فأتينا بما تعدون رد عليه قائلا هو بيقول فأتينا. فأتينا هو اصل هي مش مش مش شغل مش شغل مش مش شغل, شغل ولا شغله بالعافيه ولا بالامر بي... مش بيدي سيدنا نوح ولا بيدي غيره هات العذاب يجيلهم العذاب وزاد ما ابن النبي عليه الصلاه والسلام برضه تستعجل العذاب و... وانزل علينا انزل علينا حجارة امطر علينا حجارة من السماء او اوتنا بعذاب القليل يعني سبحان الله العظيم الحمد لله ال... النبي... الانبياء جميعا والرسل جميعا لا ان يكون شيئا هم ينذرون انما التوقيت من اللي يحدد الله وطريقة من اللي حددها الله بحكمه يريدها الله في توقيت معين ينزل العذاب وتنزل النقم لذلك قال إنما يأتيكم به الله إن شاء إنما يأتيكم به الله إن شاء هو طبعا عليه السلام سيدنا نوح خلاص طلبها وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار طلبها هو بس ما يحددش المعاد هو لما مل, مل دعوات يعني و و وجزاه الله احسن الجزاء 950 وخمسين سنه ثانية 950 وخمسين ثانيه يدخلي الواحد يزهق منعش تسعمائه وخمسين ثانيه يبقوا كم دقيقة؟ عم تحسب على ستين 950 على ستة في الكام 150 خمسين ليهوا خمسين خمسين دقيقه ولا ايه 900 ثانيه تحسب لا على 9 فيها 15 900 ثانيه 15 دقيقه الا الواحد لو قاعد ربع ساعه يقنع واحد يزهد منه ده يقول ان شاء الله ما اقتنعتش وانا كان قريب ولا بعيد ولا فيها. كان من اللي هي يعني وإذا كان واحد دماغه شوف 900 ثانيه يعني ربع ساعة الواحد يمل 900 دقيقة. بعد كتر ربع ساعات ب 15 ساعه بقى 15 ساعة 15 ساعه ده واحد يقول 15 ساعة سان واحد. مش ممكن 15 ساعه عشان ايه ده لو عملوها قسموها على محاضرات على سبع محاضرات كل يوم محاضرة في الأسبوع كل يوم محاضره ثانيقعد الناس في الاخر قالوا لي احنا مش مصدقينك ومش هنؤمن هقول ايه والله كان قابض يظرفها يستناها بعد المحاضرة يقول لك أنا قابض قابض تؤمنت وروح بشتين ذاه طب ما كانش قابض من أجري إلا على الله ودي ودي مهمة الأنبياء والرسل يبدو يعمل إيه؟ يبقى تشوفتوني ثاني يبدو تقابلوني طب عشان خمسة عشر ساعة خمسة عشر يوم خمسة عشر تسعة <تصفيق> وخمسين سنة يعني, يبقى يعني جزاء الله أحسن الجزاء رب لا تذر على الأرض من الكافر زيار إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر الكفار سبحان الله ويعذر في هذا في هذا كما يعذر موسى رب نطبس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم مش هينفع فيهم مش ينفع فيهم يعني طبعا بخلاف ما توجه به محمد صلى الله عليه وسلم امتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي يعني يجي جبل ملك الجبل الجبال من الله تعفني إليك ورسني إليك فمرني بما شئت فيهم ان شئت بقت عليهم الأخشبين قال لا عسى الله أن يخرج من اصلابهم من يذكره او يؤمن به أو واحد سبحانه وتعالى جل شاء ان إن قومي لا يعلمون رب اغفر لهم فإنهم لا يعلمون هنا هو أنذرهم سيدنا نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة وقال لهم سيأتيكم العذاب ومع هذا قال يأتيكم به الله إن شاء أنا عليها بلغت والمهمة بعد كده بيد الله وده, وده الإيمان وده العقيدة كل واحد له مهمة وله رساله رسالة يؤديها ويقف عندها ويسلم الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شاء ما فيهاش عن ترية في الرسالات وفي في دعوات الإصلاح فيهاش عن ترية بيقبلوني وانا أنا أنزرتكم وانا قلت وانا عملت هذا يدل على الضعف وعلى إيه؟ على عدم الفهم الصحيح الأمور يأتيكم به الله إن شاء فهو ليس بيده ولكنه بيده يأتي به متى شاء وحسب ما تقضيه حكمته وهذا هو الواقع الذي لا شك فيه وما أنتم بمعجزين إياكم أن تظن أن لكم ستتفلتون من عذاب الله لن تعجزوا الله سبحانه وتعالى وانما هو قادر عليكم مهيمن عليكم انتم تحت قبضته فلن تفلتوا من عقوبته انا مطمئن ان العذاب هينزل عليكم ومطمئن ان انتم مش هتتفلتوا من هذا العذاب لانه قادر سبحانه وتعالى على ما يشاء ثم ادرك ان موعد المو... الموعظه انتهى وموعد النصيحه انتهى, الموعدة انتهى. فقال ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يعني إذا كان سبق قدر الله بأن ينتقم منكم مع إصراركم على كفركم فلن يفيد نصحي ولا موعظتي لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم يعني هنا أدرك سيدنا نوح عليه السلام انهم وصلوا الحد انهم يستحقوا نزول العذاب وطالما وصلوا طبعا بوحي من الله سبحانه وتعالى يعلم هذا بوحي من الله وطالما وصلوا المرحله التي يستحق فيها نزول العذاب يبقى الكلام لا يجدي ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم حتى ان كنت خائف عليكم وانتم قومي ومشرق عليكم لكن اذا كان الله قد قدر لكم ووصل حالكم من العناد والاصرار لمرحلة لا تنتفعون فيها بالنصف لن ينفعكم النصف ولذلك الآية فيها جزء لابد أن نلتفت إليه من العقيدة يعني فيها لفتة من العقيدة لابد أن نلتفت إليه يقول لو انا أريد أن أنصح لكم لكن الله أراد لكم ألا تنتفعوا بالنصيحة فلن تنتفعوا منذ الاراده هنا ليست قدرية بمعنى ان ربنا خلقهم كده ما ينتفعش بالنصر ويموتوا على الكفر هل هذا يتصور؟ مش ممكن ربنا خلق كل الناس عندهم استعداد لاستقبال الخير واستقبال وعدم استقبال الخير خلق كل انسان قابل كل نفس البشريه قابلة أن تستقبل الخير وتنتفع به وتعمل به وقابل أن التصدّع عن الخير ولا تنتفع به، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، يعني قابلة لأن تكون تقيه وقابلة أن تكون بأجرة. فقالوا إن كان الله يريد أن يغويكم أي إن كان الله قدر لكم الإغواء بالأسباب التي يأتي منها الغي، وإيه الأسباب التي أتى بها الغي؟ لما هناك قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد عن الغي البيان على على ربنا سبحانه وتعالى وعلى الانبياء والرسل يوضحون طريق الرشد الهدايه والوصول الى سواء السبيل وطريق الضلال والضياع والغوايه تبين الرشد من الغي يبقى ذلك اللي يختار طريق الرشاد يمشي فيه هو الله يوصل للهدايه اللي يختار يختار طريق الغوايه والعياذ بالله يقبه يوصل للهاوية لأمه الهاوية طيب ما شاء الله ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن يبقى هنا في الآية ان كان الله يريد أن يغويكم أي إن كان وصل بك بكم الحال إلى أنكم لا تنتفعون بالموعظة أي كيف يصل الحال بهم قال في أسباب ومسببات بتتأكى من الإنسان نفسه الكبر التعصب عدم التدبر الانتفاع باجواء الباطل بكل مره نقول فيها المنتفع باجواء الباطل مش ممكن يفكر ان يستقبل غيره خالص يعني ايا كان الجديد فيه منفعه يرفض يرفض لي لانه هو متعود على حاجة مش عايز يسيبها ان وجدنا اباءنا على أم او في بيئه في بيئه تروج لفكره معينه فيها الفوضى فيها الباض فيها الك ال... ال... الحرص على الغنى والكسب والثراء بيئه كلها بتقول للسراء والامارات والعربيات عربيات والدواتر ده وهو ماشي في الحرام يقول له حرام عليك ويقول له يعني طب انا كل هالناس تركب عربيات وكلها عندها امارات واللي جو... واحد وادي عندي خمس بنات وخمسه جاله ولده وجوزهم في يجيب لك من الهواء والشيطان يعني يروج لفكرته ليه لانه شاف المجتمع كله فيه اغنياء وناس بتتصارع وتتنافس في المال وفي الشراء وفي كذا وفي كذا وهو مصدره حرام مش قادر يصيب الحرام عشان خاطر ايه يجاري المجتمع والبيئه او شباب بايع متفلت مخدرات وبشام وهباب وليلة ومصيبه يا ولد اتق الله يا ولدي ما صحش كده صحتك يا ولد شبابك ما ينفعش يقول لك يا عم الدفين بكلها ما شف الكلام ده اثنان احنا ايه الاجواء المحيطه من ضمن الاشياء التي تؤثر على الغوايه ترشق للغوايه وتبعد الانسان عن انه يسترشد انما لو شاف ناس كويسه مستقيمه ومهتديه والمجتمع غالب عليه الهدايه والمجتمع غالبيه الجد والحياه والشباب اللي بيذاكر في الدراسه واللي بيجتهد في الدراسه واللي بيجتهد في عمله واللي بيجتهد في الكسب الحلال شاف المجتمع طاهر هيغار عليه بجزيه لو وجد بيئه طاهره اباء والامهات والإخوة, والاخوه الكبار معتدلين هيستوي ويمين اليهم لو نشا وينشا ناشئ الشتيان منا على ما كان عوده أبوه ابوه فاعل ما كان عوده ابوه يبقى زي ما نشا ما مستبلش الحبل على الغارب في الاول هو صغير كده يلعب زي ما هو عايز وزي ما عايز خد مصاريفه هو عايز فلوس عايز فلوس عايز اشتري عايز اشتري اشتري, أشتري عنده سنه ونص بيتكلم بالعافيه يقول لك اشتري اشتري اشتري عايز اشتري, أشتري, أشتري عايز فلوس كان زمان يقول لك عاوز قرش بانجلك يقول لك عايز ربع جنيه بعد يقول لك عايز جنيه بطل يقول جنيه درك قايت والد يقول عايز ايه عايز فلوس فلوس اسهل حاجه فلوس ليحفظ جرس قرش ولا جنيه ولا اش دهب عايز فلوس ودخلي وخلي بالك من ايه من تاثير البيئه زي شيخ اسماعيل صادق العدوي عليه رحمه الله لما يقول لك زمان كان ايه قال يقول لك الناس ايه بيبقى الواحد يا دوب بيسلم متعلمش حد يقول له يقول له ي... كان يقول له يا يتبصر يتبسط ما كفتش يا اصلا يقول له معلم مش نافع معاه يقول له يا هندسه يا مهندس واعرف ان ما راحش الهندسه اللي داخل الصنايعي حتى يقول له مهندس قال ما كفش مهندس يقول له يا يه هندسه خلاص جمع جميع التخصصات بيقول الناس كلها تقول ايه يا هندسه يا هندسه يعني بيجمع لك كل جميع التخصصات النووي من النووي وانت نازل للطاقه الذريه وانت نازل ليه لانه كل يضحك على بعض كل الناس الناس بتخدع ما نقول فليش يا مهندس مش هيتفصل تجيب لك المصلحه وهو عارف نفسه انه مش المهندس في حاجه تقول لي هندستي بس خلاص يقول لي هندسه لا لا لا, لا القائل صادق ولا السامع صادق مع نفسه كل بيضحك على بعض فاصبح المجتمع كله يعيش على الاوهام يعيش على الاوهام فذكرت هذه البيئه هو ذا اللي يوجد الغواية إن كان الله يريد أن يغويكم يعني إذا تشبعت أنفسكم بالباطل وتأثرتم بما حولكم وكابرتم في استقبال الحق ويعني تاثرتم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمء الناس بقى له حق الناس يعني تقولي له الحج صح كذا وكذا يقولك مش عارف انت شكيت ما يعني ما تعرفش حاجه سبحان الله انت متعرفش حاجه يقولي يا عم انت ماشي ده غلط يقولك لا متعرفش حاجه يميل عليه يقولك لا لانه ليه معه وسواس تاني، وسواس معه فرجه معه جماعه مجموعه تقولي لي لا ده اللي تعمل ده, ده صح ده صح ده صح ده صح او في حاجه ثاني من الداخل تقولي لي اللي, اللي انت فيه الصح اللي انت فيه الصح ده صح. يأتي الشيطان من جانب ويقول لنفسه الأمراء بالسوء من جانب ويقول لرفقاء السوء من جانب وأصحاب المصالح من جانب يوسمسون له ويقول له لأ لأنت اللي مش عارف الصح يبقى لما تقول أنت كلمة الحق ولا لأكلمة تفهم شهادة يبقى بضعر الحق وغمقوا الناس غمقوا الناس يعني اللي يكون الناصح فقير متواضع محاجة يسمع له فلا يحترم الناس فلا يقبل النصيح حتى لما تقول له العشاء الفاضل عليها 5 دقائق بسرعة توضع وصلي العشاء يقول لك يا عم الليل طويل العشاء العشاء ممتد طول الليل طب والمغرب يا عم المغرب ما يقولك مش معني لما اقول قيام الصلاه يقول لك المغرب غريب يعني هم كل واحد بيتكلم على مزاج انا قلت ننتظر بعد الإقامة بعد المغرب 5 دقائق يقول لك المغرب غريب مين قال إنه غريب طب صلي العشاء في اوانها يقول لك لا العشاء ممتد معاها طول الليل ان جاء في الجامعه يبقى المغرب غريب وما يجاش في الجامعة يقول لك اللي طويل معاه السلاح مره اجيبها كده ومره اجيبها كده المبرر موجود والتدريبات جاهزه والعياذ بالله وده من وساوس النفس او وساوس الشيطان فان كان الله يريد ان يغويكم اي وجد فيكم ما يصل بكم الى حال الإغواء الغوايه والغوايه اللي هي الفساد الاغواء بمعناه الفساد قد يكون فساد حسي او معنوي لان يقولوا في اللغة العربية يعني غوى الفصيل بمعنى الفصيل لما يرضى لحاد ما انتفخ وابشم في وصل لحادث الايه تلف والفساد يعني فالاغواء هنا الايقاع في الغي وهو فساد سواء كان حسيا او معنويا اما النصح النصح هو تحري الصلاح والخير للمنصوح للمنصوح له تحري الصلاح والخير للمنصوح له والاخلاص فيه قولا او عملا النصح ناصح امين كل الانبياء قالوا بناصح امين ناصح امين ناصح امين بمعنى اتحرى لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم وزي ما احنا عارفين قلنا النصح قد يكون بالقلب انك تتمنى الخير قد يكون بالقول توجهه الى جهه الخير فاذا وجدت الاراده ان تتحرى الخير والصلاح للمنصوح له هوذا النصح ولذلك لما يقول لك في سوره التوبه ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج حرج اذا نصحوا لله ورسوله يعني اصحاب الاعذار اذا لم يخرجوا للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليهم حرج ولا يؤاخذون ولم ينصحون لله ورسوله بمعنى يتمنون الخير لله ولرسوله وتبنوا النصرة لدين الله بالنصيحة بالقلب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض نصح متعاونون والمنافقون والمنافقات بعضهم لبعض بعضهم غاشاشة متخاولون أقول ثاني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض نصحه متعاونون والمنافقون المنافقات بعضهم لبعضهم غششة متعاونون وده بناخد من الحديث دائما من هذا النص بناخد منه إيه إن نصح ضد الغششة النصح غير ليه عكس الذي يغش فالناصح الذي يحب لك الخير ولا يخدعك ولا يغشك هو ده النصح نعم نشك هذا هو النصح وقال إن نفع النصح له شرطان او له طرفان الناصح والقابل له وإنما يقبله أن يقبل النصح المستعد له والمستعد للرشاد ويرفضه من غلب عليه الغي والفساد وذلك بمقارفة أسبابه من الغرور بالغنى بالجاه بالكبر بالعزوه وهو غمط الحق واحتقار المتكبر لمن يزدري من الناس وتعصبه لمن كان عليه من الآباء والأجداد واتباع الهوى وحب الشهوات المالئة وليازب الله المانعه من طاعة الله يبقى كل هذه الأسباب هي سبب الغواية مشرحناها شرحناها لحاجة؟ متعصب لحاجة؟ لك رغبك حاجة أستملها فكل يدخل دوك ناحية الخير تقول لا انا ما اشف انا عاوز اقلص الموضوع ده بس سبني المرة دي بس يخلص العملية دي خلص الصفقة دي يكسب الجرسين دول يخلص من دول بعدين يفكر في الحلال أبنى اكمل الامارة لما اجوز العيال حتى يفكر و يتوب يعني دي اهواء تنبع من داخله هو ده اللي بيخلي الانسان يصل للغواية طالما الانسان وصل للمرحلة دي يبقى لني ينتفع بالنصيحة يبقى أراد الله الإغواء له الإغواء كل قصد أن يوصل أن الإغواء الله لا يكتبه على الإنسان جبرا وإنما الإنسان يمشي في طريق لدرجة أن يوصل ما يقتنعش بالإيه؟ بالصح ولا بالنصيحه ولا ينتفع به هذا ما ذكره العلماء يعني. وأصل غير فساد الجهاز الهضمي من كثرة الغذاء أو, او سوء الغذاء تقول العرب غوى الفصيل فصيل هو المشي الصغير المشور النابع أو مار الفرس اذا فسد جوفه وبشم من كثره اللبن ثم توسع فيه فاستعمل في الفساد كله الفساد المعنوي من الانهماك في الجهل وكل ما ينافي الرشد والقرائن التي التي هي ترجح بعض المعاني على بعضها وموافقه سنن الله واقداره شرط في الكل بمعنى الإنسان عشان يقبل الخير يقبل لذي يكون نفسه صافية لابد يكون عقله يعني مرشيد لابد يكون مش متاثر بغيره ولا بحوله بما حوله عشان يقبل النصيحه ويقبل الرشد ولذلك لما قيل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في جزيرة العرب كانت أنسب بيئة للإيمان والإسلام جزيرة العرب لأن في فارس كانوا يرهبون الملوك ويعبدون الملوك وفي الروم نفس الفكرة العياز بالله دجل وتخريف والملوك توتوهم الناس بأوهام ليست من شرائع السماء دول متعصبين لرؤسائهم وكبرائهم وهؤلاء متأثرين بعلمائهم اللي ظلوهم الروم لكن جزيره العرب لا عندهم منزل سرط وتربطهم إطلاقا فكانت بيئة مناسبة فبعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان يعاني في اقناعهم بدعوة الحق فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه صلوات الله وتسليماته عليه ولا أنفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون امره مفوض امركم مفوض الى من الى الله انا ابلغت وما علي الا البلاغ وامركم مفوض الى خالقكم والى مدبر شأنكم والى المسيطرة ومهيمن على نفوسكم يعاملكم كيف شاء متى شاء واليه مرجعكم في الدنيا بالعقوبه وقد كان سياتي بالاغراق قوم نوح وفي الاخره بالعذاب وبئس المصير نسال الله السلامة والعفو والعافيه اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا والى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا ملنا يخافك لا ارحمنا اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا محمد الله اعلم <تصفيق>